من ظ ل م ل ي ا ك ر ه ن ن به ع ل ي ه م ا ك و ب ة إ ل ا مظلم ن ثم بدل ح س ن ا بعد سوء بدل ا ل م ل ف د قصر ع ل ب قولي ه أ ت هذا حسنان ع م لانه لأن ظ ا ر ه ف ي ا ل ح ق ي ق ة ما يسكن ب ا ل م ع ن ه بدل حسنان بسوء أ ي ن المقود هذا مثل كذا لكن أ ن ا أ ق و ل ل ه بدل حسنا ب س و ء ل أ ن بدل تدل على أ ن هناك بدل و م د ل م ن ه ف إ ذ ا قلت بدل حسنا و ش و غ بسوء ي ص ي ر الحسن مدفوع والسوء ماخوذ اولى بدلت ثوبي بثوبك أ ي ن ا ل م ا خ و ل ا ل أ خ ي ر ك ذ ا ولله فهنا بدل حسنا لو أ خ ذ ن ا بظاهرها معناه أ ن ه ترك حسنا و أ خ ذ سوره ولهذا فسر المؤلف قوله بدل ب أ ث ى والدليل على ذلك أ ن ه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أ و ر ا ه ر معناه ما صح أ ن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء ما قال بعد ولما قال بعد سوء علم ان بدل هنا بمعنى استبدل بمعنى استبدل واستبدل بمعنى أ خ ذ استبدل بمعنى أ خ ذ أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو ابنا و أ خ ذ مثلنا و قدمنا اتى و المعنى من ا ل آ ي ة الكريمه أ ن من أ ت ى أ س ن ا بعد س و ر أ ي ن اسم شر جادم شرق و ليس اسم موصولا مستثنى ل أ ن ا ل م س ت ث ن ه هنا م و ق ط ع من ظلم ظلم فعل ا ل س ر و ج م ل ة ف إ ن ي غ ف و ر رحيم جواب, جواب الشر أ ق و ل لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشر نعم الجواب على هذا ان نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فاني غفور رحيم ف إ ن ه يريد مقتضى هنا فمقتضى ا ل م غ ف ر ة أ ن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حزن بعد السوء ومقتضى ر ح م ه أ ي ض ا أ ن يرحمه ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إ ل ا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني من يسقط عنهم حد لان هذا مفصل ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة فهنا مفصل ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة أ ن من بدل حسن بابسوه ف إ ن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه طيب يشمل الرسل وغير الرسل, نعم يشمل الرسل, وغير الرسل. نعم يشمل الرسل وغيرهما ومن ثم حسن أ ن يقول ا ل م ع ل ف ونقول معه أ ي ض ا أ ن إ ل ا هنا الاستثناء منقطع ل أ ن يشمل الرسل وغير الرسل طيب اما فوائد هذه ا ل آ ي ا ت فهي عليكم إ ن شاء الله في الدرس القادم ولا تقولون ما اخذنا الفوائد المنقبضه كلا اللسات تخطي الفوائد ل ا ل ا كنتم تنجي منها ونذرتم وابتن يدك في بينك فقل سيطعم ايكون في بطء ايات الله فرعون وقومه انهم ك و ن ا قوما فاسقين فلما جاءتهم ايات ولقد اتينا ل داود وكلينا نعيما وقال الحمد لله الذي فضلنا على فقه من عذاب نفسه وولد سليمان داود قال يا ايها الناس ظلمنا منطق الطير و اوجدنا من كل شيء إ ن هذا لهو القول المبين نعوذ ا ل ل ه من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ا قال موسى ل أ ه ل ه اني ا ن ص نارا اتيكم ن ه ذ ا بخبر أ و آ ت ي ك م ن شعار من خبر لعلكم تستمعون ا ل ا س ت ف ا د من هذه ا ل آ ي ه حسن خلق موسى عليه الصلاه والسلام ل ذ ل ك لمكالمته ل أ ه ل ه ومراجعته اياهم لما يهم الجنود يعني أ ن ه لم يذهب هو بدون أ ن يقول له م هذا القول مما يدل على أ ن ه يتراجع معهم في ناهيه وفي هذا دليل على أ ن ا ل ز و ج ة من ا ل أ ه ل وهذا هو القول الصحيح فعلى عليه العلماء آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لأنها من الأهل اختلف هذا يجيهم أجواجه من وقد فيما اذا اوصى الانسان لاهله او اوقف لاهله هل يدخل الزوجات في ذلك أ م ل ا والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إ ل ى العرب ويقولون ان العرب عند الناس ان الزوجات ليسوا من الاهل وان من الاهل القرابه واذا كان هكذا فانه يقال الزوجات من الاهل ف إ ذ ا أ و ق ف ا ل إ ن س ا ن على أ ه ل فلاح أ و أو أ و ص ى لهم دخل فيه من الزوجات في م ص ط د ب غ ة ثم إ ن وجد عرف م ض ط ل في ما في ذلك رجع ن ا ف ي في ه إ ل ى العرف لان نستطيع ان الاقوال ترد الى أ ع ر ا ف الناس وعاداته ف إ ذ ا لم يوجد عرف رجعنا الى الشرع و ا ل ل غ ة حسب ما يكون ذلك وفي هذا دليل من هنا اهو جلسه مديره امامهم الله وفيه دليل على أ ن ا ل أ خ و ا ل ا ل ب ش ر ي ه تطرا حتى على الانبياء عليهم التراث ف إ ن موسى مثلك في الليله كان قد طلفه ط ولم ي ح ت ر إ ل ي ه وقد أ ص ا ب ه البرج هو و ه ل ه و ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لا يحترمهم عن غيرهم إ ل ا شيء تبثر و ل إ ن م انا أ بشر مثلكم ي ر ح إ ل ي ن والاول ا ل م م ا ث ل ة في البشريه والثاني ا ل ا خ ت ص ا ر يوحى اليك ا ل و ه د وفيه ايضا أ دليل على أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يلام على اتصال ا ل و ق ا ي ة ا ل ج ا ف ع ه او ا ل ر ا ف ع ة لقوله لعلكم تفصلون هذه ا ل و ق ا ي ة ج ا ف ع ه ولا ر ا ف ع ة د ا ف ع ة ر ا ة د ا ف ع ة راتعة راتعة للبرد السابق و د ا ف ع ة للبدر ا ل ح ل ا نعم اتخاذ الوقايه الدافع أ و الرافع لا يلام عليه بل إ ن ه ربما يؤمر به امر ايجاد أ و أ م ر استفتاء ل حتى ما تستوي الحاله التي يريد أ ن يقراها او يسعها وفي هذا وفي دعوه دليل على قبول خ ض ر الصفه منه ع ت ي ت منها بخبر ا ل والعمل دي خ د ر الصفه هذا الشائع واما من ليس به ث ق ة فقد قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا جاءكم فاسق م ن ج ن ب ا فتبين ي أ ن ت ط ي ب و ا قوما بجهاد والنار في هذا المقام ت ر ك ق بقسم ي و ب ق به وقسم لا يوثق و ه وقسم م ح ت ه ل الذي لا يوثق به لا يوثق و ا ل ن ا س و ق به يقبل والمجهول او المعتمد ي ت ر ي ه ن ان توقفت يخرج اين ساتيكم هذا يخاطب اهلي فبين يدعي على مقابله واحد بلغه الجهل لكن هذا فائده لغويه ل <تصفيق> ا لماذا س ل ا على ع من يتفق بك م ه ه فقط يعني قد يكون قد ا لو إ ن ن س ا م ع ل م ان ل ح د ي ستفق ر ا ل ن ا س م و راى ل ل ل س ا م ع الهلال ق ستفق الذي بك طيب ل وهو نظره ضعيف ولهذا أ أنه ر رأى ا والناس اللي م ع وقع عند بعض الصباح ب من الصباح ر أ ى الناس الهلال فقال شيخ منهم إ ن ي ر أ ي ت الهلال والناس اللي معه أ ق و ى منه بصرا فقالوا ما راينا والشيخ يحديه دينه وقال أمانكه موضوع و ا ا له خذني مني منك كدان ب انظر ل لهم ا الى ا ل آ ن ما رايك فهذا ة هو مساء القاضي ل أ ن ه ساخيب ا ل ن ا س ج د م ر أ و هو رايك ما رأوه وهو ث ق ة و هو رجل م س ت و ب بقدره ل ك ن قد ي ك ثم وفي فلما جاءها نودي انبوري كمن ت ن ا ل ن ومن حولها وسبحان ا ل الله رب العالمين نختار ن هذه ا ل آ ي ة أ و ل ا اذكى كلام الله س ب ح ا ن و ت ا ل لقوله نودي ف إ ذ ا قال خ ا ئ ل الفعل هنا م ب ي للمكتوب لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام النداء ف ج و ا ب أ و ل حقيقه يا موسى والثاني أ ي ض ا قوله يا موسى إ ن ه انا الله العزيز وفيه دليل على أ ن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت بقوله نودي والنداء لا يكون إ ل ا بصوت وفيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في ا ل ا م من <تصفيق> الاثاره و ا ل ك ل ا ب ي ن الذين يقولون إ ن سلام الله تعالى معنى قائم بنفسه وهذا القول باطل لا ياخذ من ك ث ي ر وفيه دليل على أ ن ه ينبغي ن ا س م س ت و ح ش لان المستوصف انك تقول له أ و س تفعل معه ما يؤمن به ليطمئنك ويكون قابلا بما يرقى اليه لان المستوصف ما ي ح ع ل ما يرقى اليه عندما يعلم ما يتمكن من قبوله يؤمن من قوله او غيره قبله نود ي ان بورك من ثمات في النار ل ب ك ة بمن في النار و م ن ح و ل ه ا ي ز د ا د بني اول د بني طمأنينه ه ذ ا أول ما خطبه الله في هذه ا ل آ ي ة نودي ع ن ب و لفمن في النار ومن حولها وفيه د ل ي م على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله وسبحان الله وفيه تليم على عموم ربوبيه الله سبحانه وتعالى ب ق و ل ه رب العالمين وهل معه رب آ خ ر لو كان معه ما ف ر د رب العالمين ولو كان معه رب اخر لم يكن له رب ا ل ع ا ل م ي ن بل ربا ببعض ل ل الله م ي ن س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى رب لبعض العالمين والله ق د جكر سبحان ه وتعالى رب العالمين فقال لو كان فيهما آ ل ه ه الا الله لفسدته ولم ت ف ت د ه فدل على اثناء الاله آ ل في اثناء تعدد الاله وقال تعالى ما استحضر الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذا هدى ل و اله إ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما ي ص و ن وهذا امر ل ن ي ف ف كتاب وحدانيه الله سبحانه وتعالى في ربوبيته عزيز. حتى المشركون في عهد رسول الله س كانوا يخذون ب و س ط ي م حدودهم وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه و أ ن ذلك من ث م ا ل إ ن ه اثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين أ ث ن ى على نفسه ب ن ف س ه و ا ث ب ا ن سبحان الله ومن ا ا ا ا ل ل ل ع هنا نعرف أ ن ه لا يتم ل ك ن ا ل الاوصاف يتم ل إ ل ا بهذين الامرين وهما النحل والاثاث ل ن ح و لان اثاث الكمالات فقط لا يدل على نحل النقائص ونحل النقائص فقط لا يدل على اثاث الكمالات و ب ا ل ت م ا ع ه م ا يحصل الكمال المطلق ولهذا ي قالوا و ن م ط ل ق ق ا لا ل بد من تقليه وتحليه وفيه ت ي دليل لا يدل على أ ن جميع الخلق مربوبون ل ه سبحانه وتعالى يتصرف فيهم ب م ك ت ض ى ر ب و ب ي ت لقوله رب العالمين ولهذا حكم ر ب و ب ي ة ما أحد م ا أ ح د يستطيع أ ن يخالفك بل يا ابراهيم نعم ا ي ه ان ي ط ه ان ي ه ان يطوجه ا ي ه ان ي ان يطوجه ان ي ه ان ي ه ان ي ط و ج ان ي و ج ه ان ي ان ي ط و ج ان ي ه ان ان ي و ج ه ان ي ي ان و ج فيها أ ن الرشاه مباركه سنن سنن وفي قوله تعالى يا موسى إ ن ه أ ن ا الله العزيز الحكيم أ و ل ا في ا ل آ ي ه دليل على أ ن ت ا م ن الشق في النجاح له كائده ولكنها بالامس وهي ا ل ت ق م ي ل والبناء ل أ ن ك اذا يقول يا فلان كم أ ن ت بلا شك ويقول هذا يعرفني ما ينال منه وبهذا قال و ل ي ا يموت ز ا ل ح وفيه أيضا دليل على أنه ي ن ب غ ي م ن أ ر ان د ي ف س ك أ ن ي د ي ن ا م س ق و ل ه أنا الله ي ه ولكن ل د أ ن ا مسؤوليه ما أشهده ن ن أ و ل م ن ا ل ذ ي مسلمه هل ف ي ه ا مسؤوليه وكيف تعرفه يعني لانه وقت طبيعي في الاداء والحكمه ينبغي ان يكون هو المقلوب وحده ومن تعرفه ت مثل هذا خط اللبس نعم وفيه ايضا اهداف الحكم المطلق للاب ح ط ا ر ه ومقوله ف من الحكيم لان ذكرنا ان الحكيم ذو الحكم والحكم نعم اهداف الحكم المطلق للاب ح ط ا ر ه و م ق و ل ا ل ح ك م و َ أ َ ل ْ ق َ عصاك َ فلما َََّ راها ََ ف َ ا خ َ ج َ ك َ ن ه َ ا جامد ِ ولا ََ مجدرا ُ ولم ََْ يعقد ََْ يا موسى ُ لا ت خ ا إ ِ ن ِّ ي لا َ يخاف ََ لدي َ المرصدون ِ ل َّ ا نظرت َ ل اولا في هذه ا ل آ ي ه ا ل ع ظ ي م ة الداله على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وهي من قوله فلما ََّ راها ََ ف َ ل ق ى وفي م ج ر د وصول ه ا ل ل ع ر ض نعم صارت ح ي ة ولهذا في ص و ر ة صاها ف أ ل ق ا ه ا فاذا هي ح ي ة إ ذ ا ف ج ا ئ ي ة ت د ل على م ف ا ج ا ة ا ل أ م ر ووقوها على وصول ا ل ح و ي ففيها دليل واضح على أ ي شيء على كمال ق د ر الله سبحانه و ت ا ن ه إ ذ ا قال للشيء كن إنه ي ك وفيه ن و ايضا أ دليل على خ ك م ة الله تعالى في آ ي ا ت الرسل و أ ن ه ا تناسب العصر وخون تهتز ك أ ن ه ا جاء ل أ ن هذا أ ش ب ه ما يكون ف ي م ا تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت وهو و ص ف ي الأرض ما ولذلك اوتي موسى عليه الصلاه والسلام من ا ل آ ي ا ت ما يقضي على فعل وبه دليل أن... على ان من ا ل ب ل ا غ ة ا ل إ ي ج ا د بالحج ولا يعد هذا قصورا ولا ت ق ص ي ر ا ولكن يجب ان يكون هناك أ افعاله في ل المنطقه ا ا ف أ ل ق ا ه ي ي ل م ان ر يكون ه أخذ ا ل ك ل ا م ع ل ا ل ه في ا ل م ا أمر ب ه ذ التي ا ه و ف يجب يدي ان يكون هناك ا ف ض ا ل ي ل على أ ن هذا العصا لم تكن مجرد حيوان يتحرك ولكنها أ ب ل غ من ذلك ف أ ن ه ا ج ا ن منه ومعلوم أ ن الكان بنفسه مروع يعني ا ل ح ي ة بنفسها م ر و ع ف إ ذ ا كانت من عظيم ا ل ح ي ا ة صارت اشد و أ ض ل ع وفيه تنير على جواب الخوف أ و على, على جواب أ ن يعتريا انبياء الخوف ها ولا ولا م ف ر ى و أ ن ذلك لا ي ع ت ن وقتا فيهم ل أ ن ه م م ط ت ر ى ا ل ط ب ي ع ة ا ل ج س ر ي ة وهذا الذي يكون ا ل م ف ت ر ة ا ل ج س ر ي ة م ا أحد يلام عليك ف ا ل أ ن ب ي ا ء ي ج ب و ن ويعطفون ويبردون ويمرضون نعم, نعم. ويموتون ايه انما انا كثر م ط ي ب وفيه دليل على ر ح م ة الله تبارك وتعالى بنبي ه موسى لقوله يا موسى لا تقوم هذا من ر ح م ة الله به ل أ ن ه إ ذ ا قال له وقد علم أ ن ه رب العالمين إ ذ ا قال له لا تقف ما لا يمكن ان ل يقال وفيه دليل على جواب توجيه ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة الكفرية إلى الأمور و ي الى أ ح ك ا السرعية م ل إ ا ل أ م و ر ا ل ف ط ر ي ة يعني مثلا لا تخف إ ذ ا قال ق ا ئ د أ ن ت اذا قلت ا ل إ ن س ا ن لا تخف الخوف كبير كيف ي د ع ه عنك نعم؟ لا أ ن ا قصدي هل يتوجه الحكم إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ط ب ي ع ي ة نعم, نعم. ويمكن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن و إ ن كان الخوف أ م ر طبيعي غير شعور لكنه يمكنه معالجته في ا ل م ب ا ش ر ولهذا جاء رجل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ع و ص ن ي قال لا تغضب والغضب من ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن لكن معنى لا تغضب يعني ما حاول أ ن تقلل من غضبك و أ ن تكون دائما هادئا ثم إ ن غ ض ب ك ث ل ا تنفس مقتضى هذا الغضب منذ الآن ف إ ذ ا ا ل أ م و ر ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ب ش ر ي ة التي هي مصهد الطبيعه ا ل ب ش ر ي ة ي ج و ز أ ن ن و ج ه ا ل ح ك م إ لها ي أ م ر ا او نهيان ما يكون ذلك من ذ ا ت المدافع ة أ و من ذ ا ت ت ق ل ي ل آ ث ا ر من ذ ا ت م د ا ف ع ت ه ا ق ب ل وجودها أو من ذ ا ت ب المدافع ي ل ر في هذا المدفع ا ومن باب ع د ل ف ا ي ر افضل أ ن ي خ ا ف ب المدفع ف وكانت ج توجهها في القران الجامعي فوق المعرفه الله وفيها ل ايضا على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فانه إني لا يخاف لدي المصري ن إني لا يخاف لدي أي حمد ا ل ر ولذلك كلما ذكر الانسان ربه زال عنه الخوف يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذا لقيتم فئه ب فاذكروا الله سبحانه لعلكم سبحانه ذكر الله تفلحون و ا والرهبة في من ظلم ثم اتى في ع م ل صالح فان الله تعالى ينفر العمل السيئه ء العمل الصالح ب ق و ل ه الا من ظلم ثم بدل إ س ن ا باد سوء فاني غفور رحيم وقد مر علينا بالعمد مناسبه هذه الجمله الا من ظلم ثم بدل إ س ن ا باد سوء مناسبه ذكرها في, في هذا المقال نحوة. نحوة. نحوة. نحو. نحو. طيب ايضا الرحمن. وفيها ايضا افكاك ا ل م غ ف ر ة والرحمه الله بقوله فاني غفور رحيم وفيه ايضا افضل احكام من م ف ر ة و اخذ الاحسان من ن ق ل ا س ن ى و ا خ ت ف ا ن ه ف ن قوله فانه غفور رحيم اي ا غ ف له وهذا حكمه و اخذ الاحسان من نقض الاسنى و اختفاء والسارق والسارقه ة سقطوا ايديهما جزاء بما كسب ما كان من الله والله أعديهما غفور رحيم عزيز عز الحسين قال الآن فإنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ورحم ويدل ح ورحم ك م فقطع غفر ولو ورحم على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله رحمه إذن ع ن إذا ع ل م ن ا الله يغفر لهم ويتركون و ه ذ ا إ ذ ا كادم خاطئ الصبيح قبل القدره ف ق ط عنه ح ت وهل عبد يلحق به غ ي ر من ذوي الخلود او لا, لا. يلحق لك اذن يستفاد من هذا اقصد احكام من مقتضى اسماء الله ت و ا ل ى وكفاره لقوله فاني اكون رحيما لأنه لا لا وهذا يُعصمون برساله هو الفرق بينهم وبين غيرهم وازنهم ان لك مامتوحين انهم يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهي بمثل الذنوب والمعاصي اولا انه لا يمكن أ ن يكثر منهم ما يصب بالنساء مثل الكذب والخيانه ولا بالشرف و ا ل م ر و ء ة والزنا وماساه ثانيا ً أ ن ه إ ذ ا وقع منهم ما يمكن و ق و ع من المعاصي ف إ ن ه م لا يقدرون عليه لا بد أ ن ي ح ث ر لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء ل أ ن ه م ر ث و ا ا ل ق د و ة و ل أ ا ر و ا على المعاصي ف ا ا كانت المعاصي من ش ر ا ئ ع و أ ن ا ل ق و ل ب ا ل ع ث م ه مطلقا فلا وجه له ما في ع ث م ه مطلقا بل الصواب أ ن ه م ي ح ص ل م ن ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه ترى أ ن ظالم ربي واعتبر عن ذلك ايضا م ي ن ط السباعه لانه يعتقد انه يستغل المحتمل لدي ا ولكن ا نموت على يجب ان ر ا ع م يكون هناك اشياء ل و ي ل ك م ن هناك ل اشياء ويكون هناك اشياء 私たちはそれを見つけた。<week memes> لعلهم يبتسموا ن المكان هذا في الوادي المقدس و م ل وادي هذا مبارك مقدس ف ص ا ال... ر ا لدى الوادي المقدس وانه كان عليه ا ل ي د ف ه ان بعيدا في سيره م ولهذا لما اختار موسى قومه وكلم الله تعالى منه فهم يقولون اسمعوا وقالوا منه م ا ذ ا لقد دمر الله تعالى ف ا ل آ ن ما يتضيد إ ل ا أ ن الله اعلم أ ن هذا في المكان الخاص هو المقدس ا ل م ب ا ر و ر ب يستبعونه م ا يتعامل ومن قولك ا و ت مريم ن ع و د لنا من سبع سبع سبع سبع ا ب ا ل ب ع سبع سبع سبع سبع س ن ع سبع س ب ا سبع سبع سبع س ب ا سبع سبع سبع س ي ع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع وقوله أدف اليد اليد كلها تطلق ع ل ي ه فقط ولا يحسن ا ل ز ر ا ع إ ل ا م خ ي د ه والدليل على هذا أ ن الله تعالى لما قال تتيمم تمتح بوجوهكما ايديه صار خاصا تلك ي و ل م ا قال ولما أ ر ا د الله تبارك وتعالى ا ل ز ر ا ع قال في ر و ر وايديكم من المرض اذن الذي امر ان يشكله موسى ليس الذي ي ز ع بل الفت يعيبها في جيبه فاخرج ي جيدة ب ي ض ا مجيومة تخرج نجوم ة مع انها ف ي ل مضارع ولا دخل عليها حرف جاهز لكنها مجنونه ب أ ي شيء في ج و ا ب الطلب جواب الطلب ا ل ل ي هو أ د خ ل ومعروف أ ن ه إ ذ ا سقطت الذا س ق ط س الى الجزاء سجن هذه قاعده جاءت ب الزاق الزاق يسدى ب ا أو بأن مغمرة ف إ ذ ا سقطت الفا ء وبعد ا ل ث ل ا ث وقف بغير الله في ذ م ع ر و ف ة تخرج يعني اليد خلاف لونها من ا ل أ ذ ن ه بيضاء من غير ا ل س ا ق لين اخذ المؤلف انها كانت لون ا ل أ ذ ن ه من ق و ل تاخذ بيضاء ل أ ن ه ا لو كانت بيضاء من قبل <تصفيق> ما قالت في بيضاء لا بد أ ن ه ا تغيرت من اللون ا ل أ و ل إ ل ى اللون الثاني وقول بيضاء هال من س فعل تخرج من ح ا ل ك و ن ه ا بيضاء من غير سوء هذا تخييب لقوله ل بيضاء ل أ ن البيضاء قد يكون بيضها ا سوءا مثل ا ل ب ر ر ل أ ن ه سوء ل أ ن ه عيب يسوء ص ا ح د ه نعم لكنه قال من غير سوء إ ذ ن بياض ليس كبيض البرك ولهذا يقول م ؤ ل ف إذا يقول ب ي ض ا ء من غير سوء ف ر ك لها سؤاء يغشى ل ب ص ر آ ي ه طيب أ م ا قوله لها سؤاء فهذا ي ح ا ج الى دليل فالله تبارك وتعالى ما ذكر إ ل ا أ ن ه ا تفترس وكفى بذلك آ ي ة أ ن تبقي اليد على لون ثم تخرج بلونها واما ز ي ا ر ه الدعاء فان الله تعالى لم ي ذ ك ر وليس لنا أ ن نتجاوز في هذه ا ل أ م و ر ما دل عليه ا ل ق ر آ ن ل أ ن ن ا ذكرنا فيما سبق أ ن المسائل ا ل ح ض ر ي ة لا مساله ل ل ا ئ ي س ي ه ا ل خ ب ر ي ة ما لهم ك ن نضع ف ي ه ايه مزاعة ق ص ر ا ما جاء به على على الخبر أي شيء يقصر به、الحبر. فنقول هي بايرة بها آية. قال آية في تسع ايات في ل ب ا ر ي ة الآية فتكون ه ذ ه وكذلك آ ي ة العصاه تكون من ج م ل ة الشكر وليست زائده على الشكر في كتف آ ي ا ت مرسلا بها إ ل ى فرعون وقومه عرف موسى آ ي ت ي ن من هذه ا من ه الكتف وهي العصا واليد لكن بقي ة سبع آ ي ا ت ثنائي ا ل آ ي ه س ر ا ن ت ي ن لا يليق من الوقت كم ذلك قادة الان هذا م الان ر نقول في سته ايهان ا م ع ر و ف ه عندنا ب ق ي ة ا ل س ف ه فارسلنا عليهم الطوفان و ا ل ج ر ا د والقمه والضفادع ل ن اثنين سبع و ق ذ ن ا ل ي ه م الكوطان موسمات الآن ونقضي كنون كنين كشعا أرسلنا الفياران فياران الجراد معروف القمه ا ل ج و د ة ل الجوده التي تكون في الحبوب هذه القمه الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عزم الجوده لا ا ل د م د ع و ا لنا ما يقول ان الدم هذا الم اذا كذبوه ف إ ذ ا هو ذنب و إ ذ ا كلمه ا ل ف د س الى الاسرائيلي هذا هذا نعم هذا ن ع ولكن الشيخ ابراهيم س ي د رحمه الله ج ه ب غير ه ا نعم يرى الطوفان الفيضان ا وهذا يكتب ا ل ج ر و ع قبل قروبه والجراد ي أ ك ل ا ل ج ر و ع بعد قروبه يعمل وشيء مذنوب هذا الماء. خارج ي أ ك ل ه الجراح وشيء مدخر يفسده القمه الماء تفسده م الضفادع ة الماء تفسده ا ل ض ف ا ة ع هذا ن الماقول ل م ا ل م خ والمفروض إ ذ ا أ ث ر ه ا ل إ ن س ا ن او شرك يتحول إ ل ى دم ارسل عليهم الدم أ ي ض ا وهو النجيب الرعاه فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد و... وما حصل بالغذاء نجد نجد أ ي ض ا وهذا خطير هو لأن يكون المعنى النجيز لأن يحصل يحصل السابع لماذا ا ل ض ف ا ج ع ا ل ض ف ا ج ع الى صار ن منكم عند ا ل ض ف ا ج ع و ك ا ب يشرب ا ل و ق م الذي يكون رائحته خبيثه ومنظروته خبيث ويمكن ما يريد ان يضع سفك الا ع ل ويكبر ما ا سناره ن ونقص من ل ث م و ل ذ ل معناه الجد, الجد والفخ وهو عدم نزول المطر ونقص من الثمرات معناه ا ن ه ر